واللههُ بِمَا تَعملونَ بَصيد فَلَقَ السَّمواتِ وَالأَضضََّ بِالحَبِّ وَصََّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صرَكُمْ وَغِلَْ المَصيد يعلمم مَا فيِي السمواتِ وَْأَضِ وَيعلَ م تُ صُِونَ وَماَا تعِنُون وَلَّهُ عَمُ بِذات الصدور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 وَمَا مَنَعَ بَيْنَهُمُ خبير فَكَانَا حَاجِزًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْكَافِرِينَ ۚ وَمَا ظَنُّكُم بِاللَّهِ ويعمل صالحا يكفر عنه جنات تجري مِن شَيْءٍ ۖ وَمَا يَظُنُّ الْكَافِرُونَ إِلَّا غُرُورًا ۚ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا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 جِئْكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا وَلَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتُؤْثِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عظيم